يا مدح يا مدح يا ويانا يا مدح يا مدح يا ويانا Nu-r-di-riana Ya bada'ch, ya bada'ch Lid'au-qu'riana كل موالي نورو بن راسي يا اهل وناسي يا اهل وناسي والمقصد غالي شرف حقينا يا قادم العتغر شرف حقينا يا قادم العتغر كل نفس مني صار يشرفني كل نفس مني صار شلفني من فجرته على يندح طا ولا وانت يلتزم للاجر تجمع وانت يلتزم للاجر تجمع من رب الجلاله بغد اهل الرساله يا مداح يا هذا الدرب البار يريده يا يا مداح ودكم يشرفني ودكم يشرفني لما تدعوا ارسلوا برسائكم لما انساكم لما انساكم ما ينسى لهوا يشرف حقنا في محمد في عترة محمد وابعث البشرة فاطمة الزهرة وابعث البشرة فاطمة الزهرة وابحي دار تجسد كلمدح وتجدد يا مداح يا مداح مدحيت والد يا مداح يا, مداح يا مداح للهادي و يا مدح يا معنا احنا غريدان يا مداح يا مداح آه آه آه آه آه في الآل الخدمة أجري بكل كلمة أجري بكل كلمة ننشدها بحبهم لهم كل حفل عند الله تسجل عند الله تسجل فاز اللي يا قادم العزور الشرف لي هذه الجاية اهدي للحسن ع ثان عيوني لحسن ما تحل التسعاء بالحفل شمعه ما تحل بالحفل شمعه لا تروح يا عمري بس دم يا بداح يا مداح نجمل اعيادي يا بداح يا مداح حب قال الهادي يا موال الحب عيد وعيد Kel maulet deve ke maulet لل ho le hona le ho salna le ho صلاتك رجح صالحاتك نور الحفلة بالصلاة على نور الحفلة بالصلاة على من يهدي حياتك ويشفع في ما Daah, salli ya mwaalik ya bintah ya matah khall sawtak aali min